الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد ذي العرش المجيد هو الرقيب الشهيد قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كما يريد من أحبه وكان معه هو السعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقه على عباده التوحيد وتوحيده جنة في الدنيا من دخلها دخل جنة الآخرة وله المزيد يبعث عباده يوم القيامة فمنهم شقي وسعيد وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله عبد الله وسيد العبيد صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين مزيدين ما تعاقب الجديد والجديد ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والحال الرشيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون واعلموا ان دنياكم مهما طالت قصيره وان متاعها مهما ترى قليل فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم أما بعد فيا عباد الله إن طلب السعادة أمر فطر عليه الإنسان فيطلبها المؤمن والكافر والبر والفاجر والذكر والأنتى والصغير والكبير وقد تنوعت طرق الناس في طلب السعادة فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار والتنقل بين الأمصار فيضل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد لا تهنأ به زوج ولا ولد لا غرض له من السفر سوى طلب السعادة وما يدري المسكين أنه يتنقل في قطع العذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله ومن الناس من ظن أن السعادة في تكثير الأموال والأولاد فينغمس في ذلك وينهو بذلك عن ذكر الله وعن بقية دنيا ويغفل عن قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك؟ فأولئك هم الخاسرون فيظل لاهيا بذلك حتى يزور قبره كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ومن الناس من ظن أن السعادة في أن يتبع نفسه هواها ويعطيها مشتهاها فالحلال عنده ما طلبته نفسه فينغمس في المعاصي فإذا فعل المعصية لا يجد سعادة بل تضيق نفسه وتحرقه نار المعصية فيطلب إطفاءها بمعصية أخرى فيتنقل بين المعاصي حتى ترين على قلبه فيعيش شقيا ويموت شقيا ويبعث شقيا ومن الناس من أيس من حصول السعادة وظن أن السعادة وهم منشود ومطلب مفقود غير موجود وما درى أولئك المساكين أن السعادة موجودة إن السعادة يا عباد الله سكينة وطمأنينة يجعلها الله عز وجل في عباده أهل التقوى التي أمر الله بها الأولين والآخرين يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبد منهما رجالا كثيرا ونساء وكيف لا يكون المتقي سعيدا يا عباد الله والله معه والله يحبون الله يحفظون الله يوفقون الله يدافع عنه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إن الله يحب المتقين إن الله يدافع عن الذين آمنوا كيف لا يكون المتقي سعيدا يا عباد الله والله عز وجل يجعل له المخارج من المضايق يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وجماع التقوى يا عباد الله التي بها السعادة والهناء والقناعة والأمن والأمان وطيب الحياة أمور أربعة أولها توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك فمن وحد الله وكفر بالطاغوت وبرئ من الشرك جعل الله عز وجل له الأمن النفسي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالذين آمنوا بالله ووحدوا الله عز وجل ولم يخلقوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن المطلق لهم الأمن التام لهم الأمن النفسي الذي يسمى بالسعادة وتانيها يا عباد الله صدق النية بأن يعلم الله عز وجل من قلب العبد أنه إنما يريد الآخرة ومن أراد الآخرة سكن الله نفسه وطمأن قلبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمرا وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغما وثانتها يا عباد الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي يصدقها الاتباع يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ورابعها يا عباد الله الإجتهاد في طاعة الله والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل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 انت الاني لا اعطينا استعاذني يستعاذني لا ائذنا فيا عبد الله يا عبد الله يا طالب الاستعاده إن اردت الاستعاده فكن مع الله احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك واعلم أن الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك فاتقوا الله عباد الله وعيشوا في سبيل الله تكونوا, تكونوا من المفلحين السعداء أقول ما تسمعون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 إن مما يزعج القلب ويذهب سكينته وطمأنينته أمورا ثلاثة هي آلام تصيب القلب أولها الحزن على الماضي من المصايب والمعايب فيحزن العبد على أمور ماضية من مصائب أصابت أو معايب فعلها وينغز حياته بذلك ويلوم نفسه على ذلك ويكرر لو أني فعلت كذا وكذا وعلاج ذلك يا عباد الله إن كان الماضي الذي يحد من المصائب أن يوقن العبد أن ما كان لا يمكن أن يكون إلا كما كان ولن يغيره شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني عملت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وإن كان الماضي من المعايب والذنوب فإن علاج ذلك يا عباد الله أن يعلم العبد أن الندم توبة وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأن التوبة تجب ما كان قبلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وثاني الآلام التي تصيب القلب يا عبد الله وتذهب سكينته وهناءه الغم برفض الحاضر وعدم القناعة به فيصيب القلب, فيصيب القلب غم بسبب ذلك وعلاج ذلك يا عباد الله أن يدرب الإنسان نفسه على القناعة بما آتاه الله وأن يعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه وثالث الآلام التي تصيب القلب وتذهب سكينته واطمئنانه الهموم بالخوف من المستقبل وعلاج ذلك يا عباد الله أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله ألا فاتقوا الله عباد الله وجاهدوا أنفسكم لتعيشوا في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن في العيش في سبيل الله سعادتكم في الدنيا والآخرة واعلموا أنكم إن عشتم في سبيل الله فإن ما فاتكم في الدنيا تجدون خيرا منه وأكرم في الآخرة فإن آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار رجل إذا أذن الله له أن يدخل الجنة قال الكريم له تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله عز وجل له تمنى من كذا وكذا يذكره ربه حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله عز وجل له لك هذا وعشرة أمثاله معه هذا يا عباد الله أقل أهل الجنة نعيما فكيف لمن سبقه إلى الجنة ألا وإن هذا الثمن عظيم فعيشوا عباد الله في سبيل الله عز وجل فإن الموت قريب إن الموت قريب، وإن الفوز والفلاح عند الله عز وجل للمتقين ثم علم رحمن الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر كريم شريف بدأ فيه بنفسه وتنا فيه بملائكته فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واعلموا عباد الله أنكم لو صليتم على نبيكم صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسكم ما قمتم بحقه وكيف تقومون بحقه وأنتم إذا صليتم عليه واحدة صلى الله عليكم عشر وكتب لكم عشر حسنات وحط عنكم عشر خطيئات ورفعكم عشر درجات فاللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم لا, اللهم لا تكلنا إلى انفسنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه, نسألك العفو والعافية الهنا يا كريم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤذي فريضة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاكتب لنا رحمتك وأمنا من عذابك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم إنا ولمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أعلم بنا منا وإنا نفر منك إليك اللهم فامننا اللهم فامننا اللهم فامننا اللهم انك اعلم بنا منا اللهم فمن علمته منا مقيما على معصيه اللهم فكره فيها اللهم فكره فيها اللهم فكره فيها ومن علمته منا مقيما على طاعه فثبت عليها وزده من فضلك يا يا رب العالمين اللهم من علمته منا مريضا أو علمت أن له مريضا فاشفهي يا رب العالمين اللهم من علمته منا مهموما فكشف همه وغمه يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم اقر اعيننا بوحده الامه وظهور التوحيد فيها وانكسار البدع وراياتها يا رب العالمين اللهم ارزق المؤمنين والمؤمنات